فهم ارحم الناس بالناس وارفق الناس بالناس وأما التفجير وسفك الدماء وقتل الأنفس المعصومه هو هو من الفساد في الأرض الذي ننهى أو تنهى عنه هذه الشريعة يسأل سائل ويقول هل نصر على الكبائر كالزنا وشرب الخمر وغيرها كفر وفاعل الكبيره ليس بكافر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 وهذه من النواقد العظيمة التي انتشرت اليوم ترى من يتجرى على سب الله ويتجرى أيضاً على الاستهزاء بدينه على الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى ومن باب التنبيه إخوان أيضاً الاستهزاء الصالحين، والاستهزاء بمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبة العلم وأهل الصلاح والدين